ورواه مالك في الموطأ مرسلا عن عمر بن يحيى عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فاسقط ابا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا الحديث الثاني والثلاثون حديث كالصدن ايه اللبعية حديث كالصدن ايه اللبعية رواه ابن ماجه ودارقطني ابن ماجه يدارقطني كوري عن ابي سعيد صحابي كويندي سلاله ابي سعيد سعد ابن ماдик ابن السنام الخطبي رضي الله عنه ان رسول الله رسول كله صلى الله عليه وسلم قال وخير لا ضرر من في شريعه الشريعه الاسلاميه ما هانين ولا ضراره متى بدن ان في شريعه الشريعه الاسلاميه ما حديث حسن وحديث حسن ويري إمام النووي رحمه الله رواه ابن ماتة أيه وريي وادار قدني وادار قدني نوويه وريي وغيره ما قير كود نوويه حديث كان مسند حاله يا هاي حديث كان هذا يسوق القلافة نهل علمي قم حاله لكي ده لا ضرر ولا ضرر حاله لكي ده معانئات وبضان أياه يسوق القلافة نهل علمي قاموا واحد إله دين لغاية كلمة معنى ايه وقت كين شريعة عباد لبما احانين وقت كين ياليس ديبين قف كان نفسي ساعت ديبين مالكي ساعت ديبين عرضي دي ساعت ديبين فانيس كين ساعت قارن وحيدا مايا اسك ميت ماهان لا برارة ولا ضرارة لبما عناي خلط ميت وحاوي ييه لا برارة ديب انا ضفك كب اللوضة ولا ضرارة ناوحو ina bibku awal marido ki ka badan ama dariiq qisa egaa haayad inabuqa qisasa tu dariiqana ina aqad marti saaswi midna waxa weeye la barara waxa ween inada u qasday u qasimay ummatan fi riqyad wara sanah biyad sarashuba mail adiga laakin gurigi darbigi dariskaaga bihi gaareed adiga uma midna wa u qasday yahay wa kudibay ammaalaki waxa weeyaan waxay soo galeeyda dadka inaan la dhirin diba dukka siday yimidana dukasti wayna dad midna ku dhibin dadka dib qofki asagoon ku dhibin wayna adu ku bilaabin neftiis amaalkiis xildigiis haduu ku dhibaana intuu ku geysay ka dada wayna u geysay inta aad laheydna bariiq ghayru shar'iyya wa ina dammari wa sidaas way la barara dib ma'an fi wala darar tibla isku jeeseyo qofkii ku dibay mid ka badan la dibaana ma ahani waxa saxda dareemayda marka inay badaltaa in la yiraado qofkii far ku saarashana la saara far ku wa wa baabbi wa qaabid hadiiskan qawaa'id cashanta ah fiqiga oo la darar wel suuriya shariicadeena waxa asal waa darar in la suuriya meesha uu arko waqaa'ida la yiraahdo kuwa ay uu weero shan ta kamida qawaa'ida ayda sabaq waaqid ka sifra ammaaba sidda masail ka kafar amaay sidda وقاعده ماشي كفن عمايده الضروره في الطبيخ المحظورات ماشي كفن عمايده و ماشي كاعمانه الضروره تقدر بقدرها قواعك تيلا ضرب ماشي على غخيو حديثك مره قاعده وي وي حديث سو ما جديد لكن ان يام طول مرين برك فال مثال برك وخا كميد اه او فساتا طرف والله مره قفتو قفتو اسك ديباس اسا نعسي غما لكن قفتاس انو ديبو ربا حرام مثال درداراً كاكمدة قفها دردار ما إلا وديد إن درد مركا قفه لمن أي دردار ما باتك ينوضيبه من بعد وصية يوصي بها أو دين غير مضاع وينوصن قفه لمن قفه مركو دردار ما سيوضيبه لباد دريقو كل دي كرى لبادو بوا حاران مرهو قل سمينا تكيب بحالك لها قف كمده دردار ما هم تيدي خير حارانوي. حديث كمتواتكا وحاكو السقام لا وصية اللي وارث نبي قل الله عليه وسلم وقلوا لي إن الله قطع دا كل ذي حق حقه إلهي وحو سيه قف والبه حق لها حقي سي, سي الله سيه سيه وحلوك لعبحلها الله شابي لا وصية اللي وارس قف بحلك وحكوله حرامي وحلوه داب دارما وحمى الله مدى دارما كروه عرور طابات مت كميدة ومدى دارما كتبه معناها همتي ومدى دارما كتبه بلا نكري يودر دار دارا لكن همتي دا لعبحلها يوه madhi ka islaana hay gamira intaas le ah arurteeda midaa intaas le wax ka jira male ah wax ka jira waxa somali ilaaha u qaybi hadduna hadabnimato mal furina wax mana banana in furiyo illa dadkii dhal kala ha in ay ayagu raali ka noqdaan maana dadkii dhal kala ilaadan meedama aaba dardaarna hala siiyo daxalkoodi way ku si kara laakin ay habu kala raan dadka dhal kale allah u xaqiibiye kale waxa kamid ah wasiyada dararka lagu sameeyo haaraanta qofkii wuxuu u dardarna qofaan dhal kale hain wuxuu laakiin leeyahay halasiyo wax ka badan hantidiisa marka sadax loo dhigo meel ila qofku markuu dhimana wuxuu xaq u leeyaa maalkiisa marka sadax loo dhigo meel inuu ka dardarno oo warrannee laaluu bixi bakii dhal kale aa waaqi haran mana la furiin ila kantigaas wax ma lahayn wax u dhigta dalale hadaan dadkii etmin dadki dhal ka lahayn ay raaban halasiyo waa yawa wala si kara laakiin si kara ugu siimo marka qof kale tumada wuxuu darbaarmayo suuris ka badan darbaarne oo inaan hantilaa ku xisaabtan suuriska leftiisa ku banaad sababta u darbaarme waa inuu san noqon inaad in yifcano ajirkaygu ayu goob u baxso u baxso waxa kamidda bararka rajiyada nina islaam fuulay u soo eeshena maxala raba markuu soo eeshena inuu soo eeshenayo dhibaatooyii meesha ka baxdo dhaqankiina hagaago laakin ayada inuu ku midgo inuu soo eesha xaran wi xaran dumarka ragii furay aqoon inay soo eeshadaan fiidarka intay idda ku jira in araaddu islaaxay way hadday raba inay wax hagaajiyaan allee waxay xaq leeyihiin marka ay rabaan inay wax hagaajiyaan laakiin inuu wax seedee iyo raba uu uraba ka dhana inuu hayo oo aysan ka marx bananaan uu sana dhaqan weega ku dhaqayn haaran wi wa darar la barara wala dirara haaran wi waxa kamida oo ilaah diiday waxa weyninaa dumarkiisii ka dhaaran wax lay hataayda way roq farqooda lo qabana qafta bilotorad asaga waxa waa inuu u galmoodo oo soo laabto duudira afartaro ma ka damato fur elale dufiri dilana qaadiga ka fura waa xaraam haddii sanata qaarane uu asagoo ku haystay uu galmoo diida laptopkiisa waa xaraam waxaa kamidnuugmare la tu bara walidatun bi nin ku ra yudini gaaban is arunta oo ayadu say u dhibe waxa weyn mujahid dibka waxay taa inay nu jidiido waa isureen kaas ilaawow u tuureeleba taabo wa xirug haddii farq ku oo naasta ku noora meel u ila wuxuuli wala mawludu llahu bi waladihi arrur kan qofka loo dhalayna yudhibe oo is تضيق الشلن خصوصا بل فيري بخيل تنمر بنو ادم ماشي جاري ارور كيسولاي بير كوبي حمر ورغره دا ينك هتاك تغان غابت دا الما حقوره وهي ير يرى غابت دا حقنا ان هي سطو نينكره وجه واخا بيلي ما هدان سين هي كو سين ايدا هيسي ادنا وا كانت اديكو او جيرتا هويديس إلهي لك أفضل الربا وحرام إلهي وذيد القرآن كثير لكن في آية لا تذكر مكاروهاتكوا إن يسكنوا دين بيلك حقها يدينه مركاتي له ما يكو كديف وكغبي انت تلباه انت كبواني دلباني وحرام آياتها هي يدين وئيكو فراؤن بيو عفا اسكرون واجرن هو اني سامي دو جيرن هو سوشي اللي حق له لكن اسره خل خل تتروضون والظلم marka waxa la raba inaysan isdhibin ila ay kad guursato ninka ت xaq leeyahay haysato ama arurku todoranaka gaaray haduu todorad gaaro a bi hooyada is weeyda dhexda la taaga mid farac leh haduu abaar raacay wax in arurku hal mar ma han ninkay guursataaba ahba ragii aruurtaan inuu hanaaneyo haqa loo lagu haamid kamid faalina uu ku noqdo markaas haqiidi dhicmaan sidii xaq u leeyahay laakin hadbay ninkala guursato aruurki dareelkiisi iyo ninka haqi isee guurto isma keenin kar waaqna aday ween aruurka iska diibtaa hadda si kale raalila isku noqdo ayuu wey xalli kara laakin haqi ay leeyahay waaday marayday guursato wayne farashina dadkayi kum ka sawalaya waayil labaat meel kale ka gaatan lahayd ku qasban yahay xaranweyn musaafir kale baa dadka in loo kalmeeyay diin kad u dhacay oo xulm mara ka gaba abaab qashin qashin meed gubay day malin badaylo weey dabti inta goode ku dhacay guri daris waagul walu guguley wayna dambayut guri le wala garaba halada gubay soomaa hadaan dab gaarinna tiiqo kubahay walu haysta waqti manaafiban badaylo jirin oo dadku u dayeen iska shaqashan hadan gubay hadii kale baqala tafraatinka saawradooda ka ka soo fiiree aran wey haa u dibe wa dhul taaka halka sawga yiri meelaha kala daaqada uga furu dad geyay shay xirf ma shaaf arta meeda er melka qotinka ka saad ku dejiyay mid kale ka saad صلى الله وسلم و على نبينا